الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ضرب الله تبارك وتعالى هذه الأمثال مثل المنفقين أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة وكذلك أيضا ذكر مثلا آخر ل المنفقين الذين يريدون ما عند الله بهذه النفقات كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كما ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال التي تضمنت التحذير ترهيب من مبطلات الأعمال سواء من المقاصد الفاسدة كالرياء والسمعة أنحو ذلك أو كان ذلك بسبب والأذى. فهؤلاء جميعا ضرب لهم الأمثال كما قال الله عز وجل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا كذلك ضرب لهم مثلا آخر لهؤلاء الذين يأتون ما يكون مبطلا لنفقاتهم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 الإنفاق ولذلك حملها كثير من أهل العلم على أن ذلك أيضا فيما يتصل بمحبطات الإنفاق ومبطلاته من النيات السيئة كالرياء والسمعة وكذلك أيضا الأعمال والمزاولات المبطلة كالمني والأذى أيود أحدكم أيرغب أحد منكم أن يكون له بستان فيه النخيل والاعناب ومن كل ألوان الثمار وهذا البستان في حال من الحسن والجودة وفيه مقومات البقاء والرواء حيث تجري من تحت أشجاره الأنهار العذبه وهذا صاحب البستان هذا الغارس لأشجاره الذي قد شابت مفارقه وهو يعتمل فيه أصابه الكبر وايضا خلفه ذرية ضعفاء من النساء والأطفال الصغار الذين لا يستطيعون النهوض بالأعباء والأعمال وطلب المكاسب والأموال فهذا كان بهذه الحال فهبت ريح شديدة عاصف تنطلق من الأرض إلى السماء تعتلج وتدور وفي ضمنها نار فأتت على بستانه فأحرقت أشجاره وثماره وزروعه فهذا مثل ضربه الله عز وجل من أجل التفكر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي من أجل أن تتفكروا يؤخذ من هذا المثل وهذه الآية وقد شرحته بشيء من التفصيل في الكلام على شرح الأمثال في رمضان قبل سنوات لكن أذكر بعض الجمل وبعض الهدايات المستخرجة من هذه الآية فالله تبارك وتعالى ذكر هذا المثل في مقابل المثل السابق مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل هذه نفقات المخلصين الصادقين الذين يخرجون هذه النفقات بنفوس طيبة بها من غير تردد ومن غير تلكء ومن غير تثاقل وكراهية ثم هذا المثل الآخر المضروب لأضادهم لأهل الرياء والسمعة الذين يأتون بما يبطل هذه الأعمال فقابل هذا بهذا كما هي عادة القرآن يأخذ أيضا من ذلك المثل أن هذا المثل يصور المعنى المعقول بصورة محسوسة في غاية الوضوح ينتج عنها غاية النفور هذا إنسان يعمل في هذا البستان ويتعب ويبذل بذل فيه زهرة شبابه وأيام قوته ثم بعد ذلك استتم هذا البستان وصار في حال من الكمال وهو يشتمل على أجود أنواع الأشجار والثمار النخيل والاعناب إضافة إلى ذلك له فيه من كل الثمرات لما كان هذا الحال من التمام والكمال مع جري الأنهار لأن العيون قد تنضب والآبار قد يغور الماء فيها لكن هذه الأنهار السارحة قد يخيل إلى الإنسان أنها لا يمكن أن تتوقف في جريها وانسياب الماء فيها كذاك الذي ذكر الله حاله في سورة الكهف حينما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة جنة بغاية التمكين والأنهار تجري تشقها طولا وعرضا فأبعد الفناء والذهاب والزوال بل أبعد القيامة فجاء أمر الله وأحيط بثمره والإحاطة هنا تعني الهلاك المبرم الذي لا يغادر منها شيئا أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد آوية بس الله ما بقي منها شيء وهنا أيضا كذلك فنيت لأنه قال فاحتراقت يدل على أنه لم يبق منها شيء لاحظ صابها إعصار فيه نار قد يكون الإعصار يبقي بعض الشيء لكن إعصار فيه نار قد ذكرت في شرح المثل في رمضان أن أكثر المفسرين بعضهم قال فيه نار يعني سموم ريح حارة تحرق الشجر والثمر والزرع وبعضهم قال ريح باردة تحرق الزرع ينتج عن ذلك أثر السواد كأنه قد احترق لأنهم ما شاهدوا الإعصار الذي فيه نار وقد عرضت مشهدا لإعصار حل ووقع في هذا العصر مصور حقيقي فيه نار تدور ويلتهم كل شيء في طريقه والأصل حمل الآية على ظاهرها إعصار فيه نار لاحظ فالإعصار قد يترك بعض الشيء وإذا كان فيه نار فهذا أشد وقد ينجو من النار بعض الشيء لكنه قال فاحترقت فهنا يبين نهاية هذه الحال وغاية الحسرة والمأساة التي حلت بهذا الإنسان لأنه صور حاله قال أصابه الكبر صاب الكبر لا يستطيع أن يعتمل من جديد وأن ينشي أبوستانا أن يزرع زرعا كما فعل منذ البداية في أيام قوته ونشاطه لا هذا أصابه الكبر ويحتاج إلى من يقوم به هو ينتظر الآن الثمار أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أيضا يعني أصابه الكبر هذا ضعف والكبير يزداد حرصه حريص وأيضا له ذرية ضعفاء هؤلاء يمثلون عبءا ثقيلا عليه لأنه يتحسر على هؤلاء ويفكر مليا بمصيرهم كيف سيكون حالهم من بعده ثم أيضا هؤلاء الذرية الضعفاء لا يستطيعون أن يعينوه فيستدرك من جديد ويرجع هذا البستان إلى حال كما كان أو أفضل مما كان أو قريب مما كان أبدا هذا البستان انعدمت كل المقومات لعودته من جديد بعد أن كانت كل المقومات موجودة في بكماله وجودته وجودة ثماره فهذا لما كان في وقت كمال الرجاء حصل له كمال الياس هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى كما ذكرنا سابقا تثبت المعاني المعقولة وتبرزها بصورة محسوسة وأن هذا كما ذكرنا سابقا هو من قبيل القياس وهو حجة لإثبات القياس وذلك يدخل فيه أي ود أحدكم يدخل فيه كل من يعرض عمله لمبطل يدخل فيه أهل الرياء عمل أعمالا ثم صار يسمع فيها ويرأي فيأتي في هذا الرياء ويذهب بهذه الأعمال قد يسكت دهرا ثم في آخر الوقت في آخر العمر يبدأ يتحدث ويكتب في مذكراته والأعمال بالنيات لكن إذا قصد الرياء والسمع أو يتحدث عند الآخرين في مجالس في ديوانية فيه غير ذلك يتحدث عن إنجازاته في آخر العمر يتحدث عن إنجازاته السابقة ماذا عمل وماذا فعل ما المشروعات التي كان من خلفها هو وهو الذي قد بناها وأنشأها وما هي الأفكار التي قامت منها مشروعات ضخمة وكبيرة وأنها كانت من بنات أفكاره إنما الأعمال بالنيات لكن هذا إذا كان يقصد الرياء والسمعة فهو معرض عمله للإبطال بسهل الله العافية فلاحظوا وقارنوا هذا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أحدهم عن غزوة ذات الرقاع وما نالهم واحد يلف خرقة حتى لربما سقطت اظافره وهو يحدث في أثناء هذا الحديث يستدرك يقول ما حملني على هذا يعني ما الذي جعلني أتكلم بهذا صحابي يحدث التابعين عما نالهم في غزوة ذات الرقا وفي نصف الحديث يتوقف أو بعد حديثه يندم ويقول ما حملني على هذا ما الذي جعلني أتكلم حرص على إخفاء الأعمال من رأى منكم الكوكب الليلة يعني شهاب رمي به فأحدهم يقول أنا رأيته غير أني لم أكن في صلاة ولكن لدغتني عقرب يعنيني سهرت لم أكن في قيام ليل لكن لدغتني عقرب هذا الاحتراز والخوف من الرياء ومحبطات الأعمال فهذا يدخل فيه هذا المثل يدخل فيه أهل الرياء والسمعة يدخل فيه أهل المن والأذى ويدخل فيه من ختم عمله بخاتمة سيئة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيح لما سألهم عمر رضي الله تعالى عنه سال أهل مجلسه عن هذه الآية فقال والله أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء فقال له تكلم فقال هو مثل قال أي مثل قال هذا مثل مضروب لمن عمل عملا يعني صالحا ثم بعد ذلك أبطله يعني ختم له بمعصية الله عمل بطاعة الله ثم ختم له بالمعصية فهذا إنما الأعمال بالخواتيم الإنسان الذي قد يرتد عن الإسلام ويكون قد عمل أعمالا كذلك أيضا هو داخل في هذا لكن الجامع المشترك هو الخيبة خيبة الأمل وأنه لا يرجع بشيء مما كان يؤمله ذهب عمله بطل والله المستعان وهذا من كمال عدله تبارك وتعالى وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه كذلك أيضا لاحظ هنا بهذا المثل وما تضمنه من الإضاحات المتتابعة يود أحدكم أن تكون له جنة الجنة تشتمل على أشجار لكن هنا فيها أفضل الأشجار من نخيل وأعناب وقد توجد هذه الأشجار من غير ثمار فقال له فيها من كل الثمرات ثم أيضا بين حال هذا الرجل صابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار، فاحترقت. فكل هذا مما يوضح أذا المثل ويجليه يعني كبير، قد يقال إنه يمكن أن ينهض بأقوى مما كان. لا لا كبير. طيب عنده أعوان وعنده أولاد وبنى أسر قوية هو. لا له ذرية ضعفاء. أصابها إعصار، يمكن الإعصار هذا ما ضرها. لا فيه نار. ربما أصاب طرفها. لا فاحترقت. هذا في غاية البيان والإضاح هذه الأمثال تحتاج أن تتعقل وأن تتدبر والله يقول وما يعقلها إلا العالمون فنسأل الله عز وجل يجعلنا وياكم من يعقل عن الله تبارك وتعالى كذلك أيضا هنا في هذه الآية جنة من نخيل وأعناب هذا من ذكر الخاص بعد العام جنة عام من نخيل وأعناب هذا أخص وهما داخلان في الجنة ومن ضمن مكوناتها ولكنه ذكر هذا الخاص لشرفه فأشرف الثمار النخيل والأعناب وهي أكثرها وأعظمها نفعا ثم ذكر أن له فيها من كل افثمرات كذلك أيضا فأصابها إعصار لاحظ أصابها فأصابه في المثل الآخر فأصابه وابل أصابه الكبر فأصابها إعصار فهذا كله عبر فيه بهذا الفعل أصاب فهذا أبلغ وأقوى في التأثير أصاب غير لما يقال وقع أو حل بها أو نزل بها أو حصل لها أو هب عليها إعصار لا أصابها فهذا شيء لا يخطئها وهو أيضا فيه معنى العدل وفيه معنى المصيبة أصابها إعصار وكذلك أيضا صابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم كذلك البيان وكذلك الإضاح يوضح الله ويبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون أي من أجل أن تتفكروا التفكر هو حركة الذهن في المعقولات والمحسوسات فهذا التفكر تفكر بالآيات المتلوة بمعنى التدبر لعلكم تتفكرون ذكرنا في بعض المناسبات أن كل علة في القرآن فهي بمعنى لعل إلا في موضع واحد هو قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون في هذا الموضع فقط أو بمعنى من أجل أن تتفكر يضرب هذه الأمثال من أجل التفكر يبين الآيات ويوضحها من أجل التفكر فلا يصح أن يمر الإنسان عليها من غير وقوف عندها وقراءة آية واحدة يرددها الإنسان ويتفكر فيها خير من قراءة ختمه من غير تفكر ونحن مقبلون على شهر رمضان فينبغي أن يكون الإنسان فيه بصر وعمل ينتفع به لا يكون هم الإنسان آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر الورد أو آخر الختمة وإنما يكون مقصوده أن يحيي قلبه وأن يكون هذا الشهر سبباً لحياة جديدة يحياها المؤمن بخلاف ما يتصوره كثير من الناس أو ما يكون عليه حالهم للأسف فما تراه في الدعايات والإعلانات في هذه الأيام بحيث يخيل لمن يطرع على الأمة من خارجها أننا مقبلون على شهر وهو شهر الأكل والشرب من بين شهور العام وهو شهر التسوق وهو شهر السهر والغفلة واللهو بأنواعه وصوره المختلفة هذا كذا الصورة دعايات لأنواع المطعومات والأسواق تكتظ بالمطعومات وبالمتسوقين وكذلك جميع أنواع السلع من الأثاث فرش واللباس والأواني والمراكب وتزدهر الاستراحات والمجالس وما إلى ذلك ويكثر اجتماع الناس وقضاء الليل الطويل فيها من غير طائل بل وتزدهر أيضا أماكن لللعب لا توجد إلا في رمضان وتخرج في بعض البيئات أنواع من الألعاب لا ترى إلا في رمضان هذا هو شهر القرآن الشهر الصيام والشهر القيام يتحول إلى عكس مقصود الشارع تماما الصيام يقابل الأكل والشرب وازدهار أسواق بالأطعمة والدعاية لها هذا شهر الصوم كذلك أيضا شهر القيام والقرآن يقابل هذه الغفلة العريضة وهذا التسوق في ليالي الشهر وإله بأنواعه والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونبينا حمد وعلينا صحبه إذا كان لديكم إضافة سؤال نعم تفضل إلى الاحتراق غير الاشتعال الاحتراق يفيد فائدة زائدة وهي أثره تفضل نعم. نعم يقول كيف يحافظ الإنسان على مقاصده الصحيحة ونياته وإخلاصه فلا يبطل عمله من نفقة وغيرها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدق فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ويكون هذا هو النهج الذي يسلكه المؤمن في أعماله الصالحة أن يخفيها غاية الإخفاء أو استطاع أن يخفيها عن نفسه لفعل هذا بالنسبة للمقاصد الصالحة النيات صحيحة وبالنسبة للرياء والسمعة إذا تصدق بصدقه ينساها هو لا ينسى إحسان الناس إليه لكنه ينسى إحسانه إليهم لا يذكره ابدا من الطرائث الرسائل التي ترد وفيها تخليط أحيانا أحدهم يعلق ويقول من العبارات الشائعة الخاطئة إذا عملت خير فألقه في البحر هكذا يقولون وهذا غلط وخطأ جسيم ومفهوم فاسد لأنه لا يمكن أن ترميه بالبحر لأنه ستلقى جزاءه عند الله هذا ما هو فاهم أصلا وهذا ما هو فاهم الموضوع لو أن ما كتبوا ريح نفسه كان أحسن هم يقصدون ألقه في البحر لا يقصدون أن لا ترتجي ثوابه هم يقصدون أن تذكره لصاحبه وتمتن به وتنتظر عائدة وتنتظر الشكر وتنتظر التقدير وتنتظر رد المعروف ألقه في البحر انساه هذا مقصود ألقه في البحر ما هو معناه أنك لا ترتجي ثوابه عند الله فالمقصود ان المن والأذى أن الإنسان ينسى الإحسان ينساه وأما إحسان الناس إليه فلا ينساه هذا هو الكمال تفضلنا كل إذا كانت الأعمال الصالح كإمامة المسجد وتحفيظ القرآن والتعليم العلم ونحو ذلك إذا أعطي مقابل ذلك إذا أخذ من غير استشراف نفسه فلا إشكال لكن أن يكون تعليمه من أجل المال وإمامته من أجل المال وإقراءه للقرآن من أجل المال وأذانه من أجل المال فهذا وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات هو ليست قضية أما مستقبلهم لأن الكلام فيما بعد أصابه الكبر وله ذرية ضعفة أنا أبين عظم المصيبة اللي حلت به أن المركبة من كل جهة من كل وجه من كل ناحية يعني مصيبة في أن راح البستان ومصيبة في أنه كبير في السن عاجز ومصيبة أنه وراه ضعفاء ينتظرون ويريد من يقوم بهم وهم لا يستطيعون إعانته ومصيبة أنه أيضا هو كبير وحريص فمن من هذا القبيل لأنه أمن مستقبلهم مستقبلهم ذهب معه مع ال... لا هو الشق الأول يتعلق بقوله جنة نخيل وأعنب له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار أيضا هذا هو الكمال الذي تحقق ثم بعد ذلك هذه توطئة كبير وله ذو رياض عفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق نعم تفضل لا لا ما هو الدريه قطعا فأصابها ما قال فأصابهم صار أصاب الجنة ولم يصب الدريه في الـ في الايش ضرب الأنثى أيوة ضرب الأمثال بالفعل يعني أن يقوم بنفس الدور ولا يتشبه بالكاثر ولا بالشيطان ولا بالحيوانات ولا بالظالم ولا بالفاسق والفاجر لا يجوز التشبه بهم وأخذ أدوارهم ها تمثيل بعض أهل العلم يقول بأن ذلك سائغ بشروط أن لا يمثل دور الكافر ولا الشيطان ولا الفاجر ولا الفاسق وما إلى ذلك ويكون أيضا من غير منكرات واختلاط ومعان فاسدة وبعضهم يرى أنه من قبيل الكذب وأنه لا يسوغ كل هذا من باب الكذب لكن بعض العلم يرى أن هذا من قبيل يعني الناس يعرفون هذا ليس بحقيقة فيكون مثل ما يقال قالت الدجاجة مثلا كذا للثعلب أو الحكاية التي العلماء يقول هو من هذا القبيل لكن لو ترك نعم قلنا الفرق بين التفكر والتعقل التفكر قلنا حركة الذهن فجولان الذهن هذا إذا حصل تدبر ونحو ذلك عقل عن الله ففهم الآيات والعبر والعظات والأمثال فيكون نتيجة تعقل وعقل المعنى العقال عقل الدابه إذا أوثقها فحينما يحصل هذه العبر والعظات يكون قد عقلها كيف الطريق إلى عقلها؟ بالتفكر والتدبر نعم. يقول ليش على كل حال هو يا. الأعمال إما أن تكون أعمال بدنية وإما أن تكون أعمال مالية الأعمال على نوعين فهو من يستد الله سجدها أو يتصدق أو نحو ذلك والله أعلم الأعمال الصالحة كلها تدور على نوعين نعم. هذا ذكر بعض أهل الحلم ان وتثبيتا من أنفسهم على أحد المعاني أنه مقصود أنه يتصدق ليروض نفسه ويطوع نفسه لله عز وجل فترتاد بالطاعة وينتفي عنها الشح ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا ذكر بعض أهلهم أنهم مقصود تغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وبعضهم يقول غير هذا ما ذكرنا من المعاني أن هذا التثبيت نابع من نفوسهم بمعنى أنه لا يحصل له تردد أثناء الصدقة لا, لا يجب عندها لا يتلكأ لا يستثقل لا يتبرم تثبيتا من أنفسهم نعم. فضل. يقول أيهما أفضل ختمة في رمضان أو تدبر الآيات أنا أقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول له ختمة يقرأ فيها ويقطع الختمة بعد ختمة في رمضان ويكله له قراءة بالتدبر لوجه لو واحد فلا يترك التدبر لكن بعض السلف لما كانت قراءتهم بالتدبر دائما طول السنة في رمضان كانوا يضاعفون القراءة فبعضهم يختم في اليوم ختمتين في الشافعي ختم ستين ختمة في رمضان فكانوا يسرعون بالقراءة من أجل تحصيل الأجر والثواب لكن ما كانت حياتهم طول السنة بهذه الطريقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث ولم يرخص لعبد الله بن عمر قال له في أعلى الروايات كما في بعض الروايات الصحيحة قاله في أربعين وما زال به حتى قال لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث وكان عامة السلف يقرؤون في سبع أثناء السنة كل سبع يختمون فبيستطيع أن يتعقل فيها والله الله أعلم نعم نعم يقول كثرة الاحترازات في مثل هذه الآيات فيما يتصل بالصدقة والإنفاق في سبيل الله كأنه يدل على صعوبة هذا الإخلاص وأهمية الصدقات ليتنى بها الشارع هذه العلاية هذا صحيح وذكرنا من قبل سبب هذا قلنا من جهة أن المال محبوب إلى النفوس وهو شقيق الروح فيخرجه الإنسان فلا ينال الأجر ولم يبق المال وقلنا إن إخراجه يشق على الإنسان فتتسرب النفس من مسارب خفية تجد فيها من اللذة أعظم من حيازة المال وذلك الشهوة الخفية والمحمدة وما إلى ذلك فالناس قد يبذلون الأموال من أجل أن يحصلوا على الثناء والمدح والإطراء فهذا يحصل لدى كثير من الناس ينفق المال من أجل وبعضهم هكذا يقول إذا قيل له مثلا تبرع لبناء المسجد أو لمخيم إفطار أو كذا قال تضعون اسمي يعني هريد مقابل ليوضع اسمه مباشرة يطلب هذا صراحة أحيانا يعني ما يكون لي في الدنيا فمن ثم قول بأن هذه المحترزات لصعوبة الإخلاص النفقة صعب يخرجها الإنسان فإذا خرجها بدأت النفس تبحث عن عوض فيبدأ يذكر هذا يسمع يرأي إلى آخره تعرض مع ماذا كان يطالب الآخرين بالشكر والمعرفة الجميل أنا ماذا أنا أنا أقول أنا أقول يقولون ما قلت انا ويرسلون بهذه الرسائل اعمل خير وارميه بالبحر فيعلق جاهل ويقول هذا غلط وكيف وهذا ما يجوز وهذه عبارات شائعة وذائعة وإحذر غاية الحذر ويضع لك علامات استفهام وعلامات تعجب وعلامات انت من يوم تشوف علامات تعجب كثير وعلامات استفهام لا تكمل قراية الرسالة اعرف انها ما تحتها شيء يقول هذا غلط كيف تقولون اعمل خير وارميه بالبحر يجب أن ترتجي ثوابه من الله أو اللي قال هذا الكلام ما يقصد أنه ما يرتجي ثوابه هو يقصد أن إنسا لا تمن به على المعطاء ولا تذكره به ولا تنتظر منه الشكر خلاص انسى الموضوع صدق تلقاه عند الله هذا معنى كلامهم يقول ارميه في البحر ما هن ما يرجو ثوابه فيجيك بعض الناس يعلق عليها برسالة طويلة وأن هذا خطأ شائع وينبغي الحذر وتعليقه غلط ما أحفظك السلام علي